خلق السماوات والأرض بالحق يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل ويكوير النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفور؟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 يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ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 إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعى ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ثمّ إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنذا الذي يضل عن سبيله قلت ما التعب كفرك قليلا إنك من أصحاب النار ام من هو قانت انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر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 أُولَئِكَ الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تَنْتَظِرُ مَنْ فِي النَّارِ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 Dharab Allah mazhal raja len fih shurakah muda shakisun waraja len salam li raja len hal yestuian mazhal alhamdulillah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 والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم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 قُل اَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكاناتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وما الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمس التي قضى عليها الموت ويرسل الآخرين إلى أجل مسمى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 ولو أن ل الذين ظلموا ما في الأرض جميعه ومثله معه لفتدو به من سوء العذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى رَبِّنَا لَلَنَخْسَرَنَّ وَلَنَنَجِيَنَّ فَإِذَا خُلِقَ نُعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ مِن قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَتَوْنَ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ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 49. 08. aunque pika encarnás, darjumlah dua orang, ciové czego odalah etwi raz0. Zain ini, kita mulai didnakan zil between, 3 momak ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء 119. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل 110. له مقاليد السماوات والأرض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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبة فدخلوها خالدين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 من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين